أما كلمة سنة فتقع بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع وهي الموضع الأول في قوله تعالى في سورة الأنفال فقد مضت سنة الأولين سنة الموضع الثاني في قوله تعالى في سورة فاطر فهل ينظرون الا سنة الاولين الموضع الثالث في قوله تعالى في سوره فاطر ايضا فلن تجد لسنه الله تبديلا الموضع الرابع في قوله تعالى في سورة فاطر ولن تجد لسنة الله تحويلا الموضع الخامس في قوله تعالى في سورة غافر سنة الله التي قد خلت في عباده وما عدا هذه المواضع المذكورة أما كلمة لعنة فتقع بالتاء المفتوحة في موضعين فقط وهما الموضع الأول في قوله تعالى في سورة آل عمران ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الموضع الثاني في قوله تعالى في سوره النور ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين وما عدا الموضعين المذكورين فمرسوم بالهاء اما كلمه معصيه فتقع بالتاء المفتوحه في موضعين فقط وهما الموضع الأول في قوله تعالى في سورة المجادلة ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول الموضع الثاني في قوله تعالى في سورة المجادلة فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أما كلمة كلمة فقد وقعت في موضع واحد في القرآن الكريم بالفتح وهو في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى وما عداها فبلها اما كلمه بقيه فوقعت في موضع واحد في القران الكريم بالتاء المفتوحه وهو في قوله تعالى بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما عداها فبلها اما كلمه قره فقد وقعت في موضع واحد وهو في قوله تعالى وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء أما كلمة فطرة فقد وقعت في موضع واحد وهو في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذا الموضع المذكور من كلمة فطرة لا ثانية له في القرآن الكريم أما كلمة شجره فإنها تقع بالتاء المفتوحة في موضع واحد وهو في قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء أما كلمة جنة فقد وقعت في موضع واحد بالتاء المفتوحه في القرآن الكريم وهو في قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم وما عدا هذا الموضع المذكور فمرسوم بالهاء اما كلمه ابنت فانها وقعت بالتاء المفتوحه في موضع واحد وهو في قوله تعالى ومريم ابنه عمران وهذا الموضع المذكور من كلمه ابنت لا ثانيه له في القران الكريم وخذ الدليل لتاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة من الجزرية قال الناظم رحمه الله ورحمة الزخروف بالتازبر لا رافر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحل برهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنت بها والنور وامراه يوسف عمران القصص تحريم معصيت بقد سمع يخص شجره الدخان سنه فاطر كلا والامثال واخرى غافر قرة عين جنة في وقعت فطرت بقيت وابنت وكلمت أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء يعرف هذه هي مواضع رسم التاء المفتوحة في القرآن الكريم وبقي معنى الكلمات المختلف في قراءتها بين الإفراد والجمع والمتفق على رسمها بالتاء وهي سبع كلمات فقط وقعت في أربعة مواضع وخذ بيانها بالتفصيل أما الكلمة الأولى فهي كلمة كلمة وقد وقعت هذه الكلمة في أربعة مواضع في القرآن الكريم الأول في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا والثاني في قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك والثالث في قوله تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون والرابع في قوله تعالى وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا وما عدا هذه المواضع الاربعه فمفرد باتفاق ومرسوم بالهاء أما الكلمة الثانية فهي كلمة آيات وقد وقعت في موضعين بالفتح وبالخلاف بين الإفراد والجمع وهذان الموضعان هما لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقالوا لولا عليه آيات من ربك وما عدا هذين الموضعين يرسم بالهاب أما الكلمة الثالثة فهي كلمة الغرفات وقد وقع الدكتاء المفتوحة في موضع واحد وهو قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء أما الكلمه الرابعة فهي ثمرات وقد وقعت في موضع واحد بالتائل المفتوح وهو قوله تعالى إلي يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما عداه فبالإفراد اتفاقا وبالهاء رسما اما الكلمه الخامسه فهي جمالات وقد وقعت في موضع واحد بالتاء وهو قوله تعالى كانه جمالة صف وهذه الكلمه لا ثانيه لها في القران الكريم اما الكلمه السادسه فهي غيابات وقد وقعت في موضعين اثنين وهما قوله تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب وقوله تعالى واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب والموضعان المذكوران لا ثالث لهما في القران الكريم اما الكلمه السابعه فهي بينت وقد وقعت في موضع واحد وهو قوله تعالى ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه وما عدا هذا الموضع فمفرد باتفاق ومرسوم بلهاء وقد اشار الى ذلك كله العلامه الشيخ المتولي رحمه الله تعالى وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري هذه هي الكلمات المختلف فيها عند علماء القراءه وهناك كلمات ترسم بالتاء المفتوحه قولا واحدا وهي ست كلمات وهي كلمه هيئات في موضعين في سوره المؤمنون وكلمه ذات بهجه في موضع واحد في سوره النمل وكلمه يا ابت في ثمانيه مواقع اثنين منها في سوره يوسف واربعه في سوره مريم وواحد في سوره القصص وواحد في سوره الصافات وكلمه ولا تحين في موضع واحد في سوره صاد وكلمه مرضات بسوره البقره والنساء والتحريم وكلمه ولات بسوره النجم هذه احكام التاءات بصورها المختلفه ما يرسم منها بالتاء المفتوحه وما يرسم منها بالتاء المربوطه وما يوقف عليه بالتاء وما يوقف عليه بالهاء والله تعالى أعلم الدرس العشرون باب المقطوع والموصول بعد أن تعرفنا على أحكام الوقف والابتداء وأحكام التاءات نتعرف الآن على موضوع جديد من موضوعات علم التدويد ألا وهو أحكام المقطوع والموصول ويجب علينا أن نعرف أولاً ما هو المقطوع وما هو الموصول فأقول وبالله التوفيق المقطوع هو المحل الذي تقطع فيه كلمة عند الحاجة أثناء الكلام والموصول هو عكسه تماما والقطع يكون عند ضيق نفس أو اختبار منتعي وذلك من خصائص الرسم العثماني وهو سنة لا تجوز مخالفته ولا بد لقارئ القرآن الكريم من معرفة هذا الباب ليقف على المقطوع في محل قطعه ويصل الموصول عند قراءته وخذ بيان ذلك بالتفصيل أولا تقطع أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن لا النافية في عشرة مواضع في القرآن الكريم وهي قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وقوله تعالى ألا يقولوا على الله إلا الحق وقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وقوله تعالى فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وان لا إله الا هو وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله وقوله تعالى ألا تشرك بي شيئا وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وقوله تعالى وأن لا تعلوا على الله وقوله تعالى ألا يشركن بالله شيئا وقوله تعالى الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وهذه المواضع العشره بالقطع قولا واحدا اما فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك, سبحانك اني كنت من الظالمين ففيه الخلاف بين القطع والواصل وكلاهما صحيح معمول به وما عدا هذا الموضع فبالوصل في جميع المواضع بلا خلاف ثانيا تقطع ان المفسوره الهمزه الساكنه النون عن ما في موضع واحد وهو وانا نرينك بعض الذين عيدهم وما عداه فبالوصل في جميع المواضع ثالثا تقطع عن عن ما في موضع واحد وهو فلما عتوا عمانه عن عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين وتوصل فيما عداه رابعا تقطع من عن ما في موضعين وهما قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم وقوله تعالى هل لكم مما ملكت ايمانكم وقد وقع الخلاف بين القطع والوصل في موضع واحد وهو وانفقوا مما رزقناكم وتوصل فيما عدا ذلك بالاتفاق خامساً، تقطع أم عن من في أربعة مواضع وهي قوله تعالى أم من يكون عليهم وكيلا وقوله تعالى أم من أسس بنيانه وقوله تعالى, وقوله تعالى, وقوله تعالى فاستفقهم ذاك فيهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا وقوله تعالى ام من ياتي امنا يوم القيامه وما عدا هذه المواضع الاربعه فبالوسط بالتفاهم سادسا تقطع ان عن لم في جميع مواضيعها بالقران الكريم مثال ذلك في قوله تعالى ذلك ان لم يكن ربك وقوله سبحانه ايحسب ان لم يره احد سبعا تقطع ان المكسوره الهمزه المشدده النون عن ما الموصوله في موضع واحد بلا خلاف وهو إنما توعدون لا. والخلاف في موضع واحد آخر وهو إنما عند الله هو خير لكم يجوز فيها القطع والواصل وما عدا ذلك فبالوصل بلا خلاف سامناً تقطع ان المفتوحه الهمزه المشدده النون عن ما في مودعين بلا خلاف وهما واحد قوله تعالى وان ما يدعون من دونه هو الباطل ثانيا وقوله تعالى وانما يدعون من دونه الباطل وموضع بخلاف وهو واعلم انما غنمتم اي يجوز فيه القطع والوصل والوصل اولى وفيما عدا ذلك فبالوصل قولا واحدا تسعا تقطع حيث عن ما في موضعين وهما قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بعدها وإن وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بعدها لألف وهذا الموضعان لا ثالث لهما في القرآن الكريم عاشرا تقطع كل عن ما في موضع واحد من خلاف وهو واتاكم من كل ما سألتم وفيها الخلاف بين القطع والوصف في أربعة مواضع وهي قوله تعالى كل ما رد ردوا الى الفتنه اركسوا فيها وقوله تعالى كلما دخلت امه لعنت اختها وقوله تعالى كلما جاء امه رسولها كذبوه كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير وهذه المواضع الاربعه المذكوره فيها الخلاف بين القطع والوصف وفيما عدا ذلك فموصول باتفاق الحادي عشر تقطع بئس عن ماء في جميع مواضعها في القرآن الكريم عدم موضعين فبالوص وهما قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم وقوله تعالى قال بئس ما خلفتموني من بعدي وقد وقع الخلاف في موضع واحد وهو قوله تعالى قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين وما عدا المواضع الثلاثه فبالقطع قولا واحدا الثاني عشر تقطع في عن ما في موضع واحد بلا خلف وهو اتت تركن فيما هنا امين ويقع فيها الخلاف بين القطع والوصل في عشره مواضع وهي قوله تعالى في ما فعلنا في انفسهم من معروف وقوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي وقوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم وقوله تعالى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وقوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم وقوله تعالى فيما رزقناكم وقوله تعالى فيما هم فيه يختلفون وقوله تعالى فيما كانوا فيه يختلفون وقوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون ففي المواضع العشرة الأخيرة بالخلاف وفي الموضع الأول بالقطع بلا خلاف وفيما عدا ذلك فبالوصل الثالث عشر أين عن ما في جميع مواضع القرآن سوى موضعين فبالوصل وثلاثة بالخلاف أما موضع الوصل فهما قوله تعالى فأينما تولوا فسم وجه الله وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير وأما المواضع الثلاثة المختلف فيها فهي قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقوله تعالى أينما كنتم تعبدون وقوله تعالى ملعونين أينما تقفوا الرابع عشر تقطع ان عن لن في جميع مواضع القران الكريم ما عدا موضعين فبالوصف وهما قوله تعالى ان نجعل لكم موعدا وقوله تعالى ألا المجمع عرامة الخامس عشر تقطع كي عن لا في جميع مواضع القرآن ما عدا أربعة مواضع فبالوصل وهي قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وقوله تعالى لكي لا يحلم من بعد علم شيئا فقوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج فقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم السادس عشر تقطع عن عن من في موضعين فقط وهما قوله تعالى ويصرفه عن من يشاء وقوله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وليس في القرآن غيرهما السابع عشر تقطع يوم عنهم في موجعين فقط وهما قوله تعالى يومهم بارزون وقوله تعالى يومهم على النار يفتنون وما عدهما فبالوصر